صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين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 وَلَ نَبِنُ وََّكُمْ بِشَيم مِنَخَوْوفِ وَالجُوعِ وَنَقُص مِنَ الأمْوال وَنَقُصم مِنَ الأموالِ وَالْأَفُسِ وَالثَّمَرُ إِذَا صابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فايها يا فعبدون كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون